بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وان الله على كل شيء قدير ما افتتح الله للناس من رحمه فلا وما فلا من وما يمسك الا مرسل ومن بعده هو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فان توفقون وان يكذبك فقد كذبت بلك بالله ترجع الأمور يا أيها الناس وإن وعد الله حقهم فلا تغرن نقض الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوان إنما يرعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذبهم شديدهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين أمنوا عملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أما زين لهم سوء عملي فرأهم حسنا فإن الله مضل من يشاء وأهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليمهم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياحة فتثير سحابهم فسقناه إلى بلد ميت فأحينا بالأرض بعد متى كذلك النشور من كان أريد العزة فالله العزة رميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح وارفعه والذين أمكرون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 مُصَرَّفُ الْفُلْكِ فِيهِ مَآخِرُ لِتَثْبُتَوا مِن فَضْلِهِ وَلَنَكُنْ تَشْكُرُونَ يُولَدُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولَدُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَلَا تَدْرُونَ مَا يُؤْقَطِرُ تَدْرُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا أَقْبَلُ سَمْعُهُمْ وَمَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ الْخَبِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنت إن يشأ يذهبك ما أتي جديد وما ذلك عن الله بعزيز ولا تزر وازراته وزر أخرى وإن ترى مفقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين أخشعون ربهم بالغيب ومن تزكى فإنما يتزكى نفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعماء والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله اسمع من يشأ وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق فشيره ونذيره وإن من أمة إلى خلافها نذير وإن يكذبوك في قد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبري والكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير أنا امتر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وربي وسور ومن الناس والدواء بها الألعام مختلف ألوانهم كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء وإن الله عزيز غفور إن الذين أتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعلى نئة يرجون تجارة لها انتبور وقفهم أجورهم وزيدهم من فضله إنه غفور ومسكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدق لما بين ديه إن الله بعباده لخبير ومبصير ثم أورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالموا لنفسه ومنهم مقوى تصدوا ومنهم سابقوا بالخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير جلنا تعاجنا إن يدخلونها وحلون فيها من أساور من ذهب أول أول باسم في حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن ان ربنا نغفور ومشكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرحون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكروا من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فيما للظالمين من النصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليمهم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر أفعلي كفرة ولا يزيد كفر إلا ولا يجيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقاتوا ولا يجيد الكافرين كفرهم إلا خسارة ولا رأيتم شركا لأكم الذين تجعون من دون الله أروا ماذا خلق من الأرض أم لهم شركوا في السماوات أمات إنهم كتابا أن فهم على بينة من ولئن عيد الظالمون بعضهم بعضا إلى غرورة إن الله يمسك السماوات والأرض ان تزولا ولأن زالتا إن أمسكوا من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وقسموا الله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير لا يكونون أهدا من أحد الأمم فلما جاءهم نذير ما جادهم إلا نفورا استكبارهم في الأرض ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله أن ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلها أو لم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أشد من قوة وما كان الله ليعجزه من شيئا في السماوات لا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما اترك على ظهرها من ديب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا